and, um, أول التنوين العلامه الثانيه الاسناد اليه لانني اسند الى محمد السفر يقولون هذا في البلاغه محمد يسمى متسند اليه ومسافر يسمى مسند كل جمله سواء كانت جمله اسميه او فعليه لها ركنان اساسيان مسند ومسند اليه لما نقول مثلا في الكله الفعليه نجح احمد احمد يسمى مسند اليه النجاح ونجح تسمى مسند كل كلمه اسند اليها حدث او اسند اليها فعل اذن هي اسم لا يسند الا الى الاسماء والمسند المسند المسند قد يكون فعلا وقد يكون اسما كما في الخبر عندما قلنا محمد متاخر محمد مسند اليه ومسافر المسند ومسافر اسم المسند يعني في الجمله الاسميه مبتدا اسميه ومقبلها المبتدا وخبره المبتدا مسند اليه والخبر مسند الجمله الفعليه مكونه من فعل وفاعل الفاعل مسند اليه والفعل متند واضح العلاقه الاخيره دخول حرف النداء او وقوع الكلمه او وقوع الاسم منادى مثل من؟ يا محمد يا علي يا زيد يا طالب يا رجل أوه. محمد زي علي طالب رجل كلها أثمان ما العلامة دخول حرف النداء أو بمعنى آخر وقوع الكلمة منادى وقوع الكلمة منادى لأنه لا يؤادى إلا على أثمان فلا يصحر على أن ناجح على يا ضارب ولا يا كتب ولا يا يضرب لا يؤثر ولا يصح كذلك أنه ماذا على الحضر هل أقول يا مين مثلا؟ أو يا ليتا؟ أو يا إله؟ لا يصح هذا إلا إذا تمينا بهذه الخروف أعلام إذا تمينا مثلا واحد جديد مثلا والأسماء لا تعمل على ممكن يقول كده ممكن يقول مين على ولا ماذا على إذا تمينا خلاص ممكن نتنادي عليه ويا ويا الاعلام لكن من على حرف او الى على حرف لا تسمع من هذا نعم نعم أما يا ليت شعبي وقديس على يا ليتني كنت معه فأبوذ فرض عظيمة يقول لك يا ليت كنت قرابا كل هذا فرده علماء على أن المنادى محذوف تقديره يا قوم أو يا أهلي ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا ليت يا حرف نداء وليس ليت بالمنادة لأنه لا يدعى الحرف بل المنادى هنا في انتهايه الالف أو في ايد الآية محذوف والتقدير يا قومي او يا اهلي او يا عشيرتي ليتني كنت تربا اذا المنادى لا يكون الا من الضمائر ان شاء الله نتكلم اليوم وبهذا نكون انتهينا عن علامات الاسماء نبدا في علامات الفعل قال المؤلف رحمه الله لما أنهى الكلام على علامات الاسم شرع يتكلم على علامات الفعل فقال رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة أربع علامات كل كلمة مسبوقة بقد فهي فعلا وكل كلمه مسبوقه بالسين وتوفى فهي فعلا وكل كلمه مختومه بتاء التانيث الساكنه فهي فعلا اذا بدأ يتكلم عن على بعد انتهى انهاء علامات الاسم بدا يتكلم عن علامات الفعل التي يتميز بها عن الاسم وعن الحرب فقالت له اربع علامات دخول قد أو زين أو سوفة أو ساء السأميد الساكنة لكن معايا فعله ولم يدخل عليه أي علامة هذه العلامات ضرب مشروف. فيها القدس ولا دين ولا الضرنة هو وفع معروف المعروف يعني ممكن نقول قرول علامة من هذه العلامات أنه يقبل علامة الفعل أنه يقبل دخول قد أو السين أو سوف أو تاء السامية الساكنه ضربت تقبل تقبل قال ابو القادر ضرب محمد علي مثلا قادر ضربه وتقبل ثانية التانيه ابو الضرابه مثلا اه تقبل اه اذن العلامه هي قبول الفعل بعلامه من هذه العلامات ربما لا يكون هناك علامه لكن ننظر هل هو يقبل ام لا يقبل إذا قتل علاما من هذه العلامات تأكد أن هذه الكلمة فعلا اولا قد جال قد عندما تدخل على الفعل الماضي تفيد التحقيق أو التقريق قولهم قد أبلح المؤمنون اي قد تحقق له الثلاث قد نجح المجتهد تحقق له النجاح وتفيد التقريب لما نقول في الصلاة قد قارب الصلاة اي طارب قيام الصلاه ده الجزء للشعر الماضي تفيد التحقيق او التقريب أما بالنسبة للفعل المضارع، تفيد التقليل وهذا هو الكثير يعني وقد تفيد التكثير مع الفعل المضارع في التقليل نقول مثلا قاد ينجح المؤمن مجاح المؤمن هذا قليل قاد ينجح هذا التقليل وربما تفيد التكفير لكن قليلا هكذا قد ينجح المجتهد ولهذا معنى اخر مع الفعل المضارع تفيد التحقيق والتثبيت كما بالفعل الماضي ومنه قوله تعالى قد ياعلام الله المعوقين منكم قد يعلم هنا قد دخلت على الفعل المضارع ومع ذلك افادت التحقيق والتثبيت لا يصح مع هذه الايه انها تقول انها دخلت على الفعل المضارع كافه التقليد لا يصح هذا مع الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم اي قد تحقق علمه انه يعلم هؤلاء المعوقين منكم اذا قد لها عدة معان اولا إذا دخلت على الفعل الماضي كما قلنا أفادة للتحقيق أو التقريب التحقيق مثل قد أفلها الممنون مع الفعل الماضي تفيدوا التحقيق أو التقريب كما قلنا التحقيق قد ادلح المؤمنون وتفيد التقريب مثل قضية عالم مثل قضية قد اقراها ومع الفعل المضارع تفيد التقليل أو التكبير او التحقيق والتثبيت التقليل هذا كثير كما نقول قد يفتح المؤمن قد ينجح الكثول قليلا وتفيد التكثير إذا عكس قد ينجح المشتهد يعني كثيرا ما ينجح المشتهد وتفيد التحقيق والتنفيذ مثل قرية تعالى قادر يعلم الله مع الوقين المهم أول علامة من علامات الفعل أنه يقبل دخول قد وقد هذه تدخل على الفعل الماضي وعلى المضارع تدخل على الفعليه الماضي وعلى الايه المضارع مثال العلامه الاولى قد قوله تعالى قد افلحها المؤمنون افلح فعل والدليل دخول قد والمؤمنون اسم والدليل دخول الألف واللام ومثال العلامة الثانية السين قوله تعالى كلا سيعلمون يعلمون فعل لدخول السين عليه ومثال العلامة الثالثة سوف قوله تعالى كلا سوف تعلمون فتعلمون فعل والدليل دخول سوف عليه إذا كل كلمة دخلت عليها السين فهي فعل وكل كلمة دخلت عليها سوف فهي فعل نعم إذن العلامه الثانية والثالثة وإن شئت أقول الثانية دخول السين او سوف والدين وسوف حرفي تنكيس يقولوا كده حرف تنكيس ومعنى تنكيس يعني يدل على الاستقبال حرفان يدلان على الاستقبال تقول ساسافر غدا اه بس مر في الغد او سوف اسافر في المستقبل وسافه يقول حرف أي اي حرف يدل على الاستقبال وعلى قدر لا عمل له وتبرد قد لا عمل لها لا تعمل فيما بعدها شيئا عندما تقول ساسافر في ناحيه الاعراب فين حرف تنفيس أو حرف يدل على الاستقبال واسافر فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره لأنه لم يزجقوا ناصب ولا جذب وكذلك سوف اسافر وكذلك كلا سيعلمون كلا يقول حرف ربع وزجر على الوضع والزجر سيعلمون سين حرف تنفيذ ويعلمون فعل مضارع مرفوع. وعلامه رفعيه ثبوت الايه النون لانه فعل من افعال الايه الخمسه واول جماعه ترفع اذا السين وسوف لا عمل لها لا تعمل فيما بعدها شيئا الفرق بينهما يقولون ان السين تدل على الاستقبال القريب اما سوف تدل على الاستقبال البعيد إذا كنت ستذكر في الغرب مثلا تقول سأسافر غدا. إنما بعد شهر شهرين سنة تقول سوف أسافر سين تدل على الاستقبال القريب أما سوف تدل على الاستقبال البعيد. وكلاهما يدل على الاستقبال إذن كل كلمه دخلت عليها السين فهي فعلة وكل كلمات دخلت عليها توقع يفعل، وانتبه لقولنا كل كلمات دخلت عليها السين الصين ليست من بنية الكلمة، أما إذا كانت الصين من بنية الكلمة، فقد تكون فعلا وقد وقد لا تكون مثل مثلا سحر او سحر هذه لا نقول إنها فعل لأن السين التي هي التي فيها من أصل الكلمة. إذا السين اللي هي علامة من علامات الفعل هي السين الداخلة على الكلمة. أما إذا جاءت السين من بنية الكلمة فليست علامة مثل كلمة مثلا سحر. أو سحر أو سأل حتى سأل ليست علامة لأن هذه الثين من بنية الكلمة أما العلامة هي السين التي تدخل على الكلمة واضح ومثال العلامة الرابعة تاء الثانيث الساكنة قوله تعالى قالت الاعراب امنا قال فعل لانها ختمت بتاء التانيث الساكنه وقال تعالى وقالت عجوز عقيم قال فعل لانها ختمت بتاء التانيث الساكنه ولاحظ قول المؤلف رحمه الله تاء التانيث الساكنه فقد اشترط شرطين الاول تاء تأنيث والثاني ساكنه فلم يقل بالتاء بل قال تاء تاء التأنيث الساكنه اه اذا العلامه والأخيرة والاخيره التي معنا تاء التأنيث الساكنه لابد ان تكون تاء للتانيث مثل قالت كتبت فاهمت اجتهدت استغفرت كل هذه الكلمه افعال علامتها لحاق تاء التانيث الساكنه بها قالت الأعراب هذه لكن نجد تحتها كثره قالت الأعراب لماذا كثرت ايوا امير تخلصا من التقاء الساكنين قالت ساكنه والاعراب اولها ساكن فالتقى ساكنان تخلصا من التقاء الساكنين كثرت التاء قالت الاعراب قال أبونا مع مع الالف واللام دائما ت تتحرك بالكل تخلص المنطقة الساكنين مع الالف واللام تفضل دائما يكون الحال الحركة بالا بالكل إذا قا إذا لا بد أن تكون السا نيم أما إذا كانت السا ليس السا كما في كلمة بايت مثلا هل السا سا نيم أبدا بس هنا من بنية الكلمة بيت سواء كان البيت او بيت من الشعر. اه الساق من بنية ذلك اه لا ليس العلامة هذه لان بيت اصلا اسم وليس السعب اذا لابد ان تكون التاء للتأمية الشرط الثاني لابد ان تكون ساكنة اجتهدت ضربت ساهمت علمت بد تكون ساكنة اما اذا كانت متحركه لا ليس العلامه لان المتحركه تدخل على الاثم وتدخل على الحرف كمان مش معانا على الاثم مثلا شجره شجرات نقله اخرها عائشة زهره معنا هذه لا تسمعنا هذه متحركه لا تسمعنا لابد للادله معنا تاء التانيث الساكنه وتدخل على الحرف كمان متحركه دي مثل مثلا لا ت او رب تا يقولوا لا ت دي لا ما فيها زيدت عليها تاء متحركه تاء التانيث متحركه يقولون يقولوا ربه حرف الحرف اللي اخذناه بيدت عليها تاء متحدثة فقط غبت إذن الذي التي معنا تاء السامية الساكنه قالت فهمت علمت وهذه العلامة تختص بالفعل الماضي فقط قلنا النقاط تدخل على الماضي والمضارع السين وسوف على فكرة لا تدخل إلا على المضارع. سوف أذهب، سوف أذهب المضارع. سوف سوف سوف سوف اصلي لا تتقل. السين وسوف على المضارع. لا تلحق إلا الفعل الماضي، وعلى فكره هي علامة للفعل الماضي. علامة للفعل الماضي. قبوله تاء استئناف الساكنة البعض كده بعض روايات كده يبقى الفعل عام مش حارف يكون ماضي ولا مضارع يقول طب ما هو نعرفه هو المضارع فيه حرف المحرف المضارعة همزة والنون ويا والثاء أو طموح فعل في فعل بعض روايات في أوله همزة زي أكراما مثلا أو أنزل أكراما وأنزل ماضي فما ذيك تقولها ترى أعرف الزمن هو ماضي ولا لا من حيث المعنى طبعا واضح اكرم محمد الضيفة هذا أنا أفهم أدخل عليه داء التأنيث إن قبل لا داء التأنيث فهو ماضي اه ابو الأكرمت هند الضيفة أكرمت قبل ان لم يقبل قبل، خلاص، في ضمان لو مضارع لا يقبل السين هذا مضارع كده اقرموا الضيف مضارع من احترمها او كريموا او نكرم هل يقبل السين لا يقبل نكرموا اقدرت كيف يقبل السين اذا العلامه الفعل الماضي كبوله تاء التأميس الساكنة تاء التأميس هذه العلامه الرابعة لا تدخل إلا على الفعل الماضي اذا قد كانت تدخل على الماضي والمضارع السين وتوفى ندخل على المضارع فقط تاء التأميس الساكنه لا تدخل إلا على الماضي فقط واضح؟ اذا كل كلمة ختمت بتاء التانيث الساكنة هي فعل، فإن ختمت الكلمة بتاء لغير التأميد مثل بيت آخرها تاء لكنها ليست للتأميد فهل نقول بيت فعل؟ الجواب لا، وإن كان في آخرها تاء لكن التاء هنا ليست للتأميد بل هي من بنية الكلمة وقول المؤلف تاء التانيث الساكنه احترازا من غير الساكنة فإن تاء التانيث غير الساكنة ليست من علامات الفعل تقول هذه شجرة وهذه بقرة فهذه تاء تأميث ولكن غير ساكنة إذا شجرة لا نقول إنها فعل. لان تاء التانيث غير ساكنه قال تعالى قال هذا رحمه من رب رحما ليست فعلا لان تاء التانيث غير ساكنه اذن للفعل اربع علامات قد وتكون في اوله والدين وتوفى ويكونان في اوله و تاو التانيث الساكنه وتكون في اخره اربع علامات العلامه الاولى والثانيه والثالثه تكون في اول الكلمه قد والسين وتوفى اما تاو على العلامه الرابعه تكون في ايه في اخره اذن عرفنا ان الفعل الماضي علامته انه يقبل تاء التانيث ويضارع يقبل قد أو السأ أو السين وزوجة بقية على الفعل الأمر ما علامة الفعل الأمر علامة الفعل الأمر له هو لكنها لا تقبل لون التوكيد كذلك اشترطنا لابد أن يقبل لون التوكيد الفعل المضارع أو أن نشبه التوكيد فقط يعني أن الفعل المضارع يقبل لون التوكيد ولا يدل على الطلب مثلا لا اجتهدن لا اكتبن مضارع وقابل لون التوكيد إذن في الأمر لابد من العلامتين ان يدل على الطلب ويقبل نون التوكيد واضح ده بالنسبه على نوع الفعل وعلامه كل نوع الماضي ثالثه تجز ساكن قبول نون ثالثه المضارع قبوله دخول قد او السين او سوف أما الأمر دلاله على الطرف وقبول جنون التوحيد هناك علامات أخرى لم يذكرها المؤلف منها تاء الفاعل تاء الفاعل تاء المتحدي وهذه كبير مثل تاقل ثامين تحترس بالفعل الماضي مثل كتبت تول كتبت تول ثابت كذب تعالوا على مدى اتصال تاقل ثامين الباء الباقل بثامين ودرء الفعل هذه تكون متحركه بالضمه اذا كانت للمتكلم وبالفتحه اذا كانت للمخاطبه وبالكسره اذا كانت للمخاطبه كلام مهم هذا البعض كده وهو إذا في خطر. عندما اتكلم عن نفسك اقول في دروس خطا اقول اجتهدت تاء المتكلم تاء الفاعل اذا كانت في المتكلم تكون مضمومه للمخاطب المذكر تكون مفتوحه اقول لك ايه اذا اشتهدت في موسكه اجتهدت، في, في الفرد وتكون مجزوره للمقاطبه اقول يا ذمت اجدت في ادهم يا هند. اجدت في الصرخه يا هند اه إذن وفي كل احوال الرصاع كانت مضمومه او مفتوحه او مكسوره هي داء الفاعل كيف؟ كيف يكون على الاشره مفتحه وتعرف فاعل تمام هتجي نقطه كده هتكتب ان شاء الله تعالى هتحدد مرفوع فاعل ¿Qué es todo محل رفع فاعل ولما أقول أكتب تاب كتب في والتاء ضمير مبني على الفتحة في محل رفع فاعل ما أقولش هذا جسائل مرفوع مرفوعين على الفتحة ضمير مبني على الفتحة كتبت كتبت تاء بها اقول ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل لما نقول يا أكتبت في الضرف يا هند كتبت دي يبقى طبعا كتبت كتبت اهو است كتبت تي اقول ضمير مبني على الايه في محل ايه فين هو مش فاعل في محل رفع فاعل المحل ده اشوف الكلمه في الحال ايه محلها ايه لو فاعل اقول في محل رفع فاعل لو مفعول هتمثل اقف اقول في محل نصب مفعول لو قبلها حرف جر اقول في محل جر حرف الجر واضح اذا العلامه الخامسه بعد العلامات الاربعه فاء الفاعل سواء كانت مضمومه او مفتوحه او مكسوره تكون مضمومه للمتكلم مفتوحه للمخاطب مكسوره للمخاطبه واضح؟ العلامه والعلامه الثابته به تختص كذلك بالفعل الماضي مثلها مثل تاريخ الثاني. المخاطبه هي لا ليت مخاطبه خاطبه يخاطب انا مخاطب وهي مقاطبه اسم مفهوم العلامه الثالثه بعد العلامات الاربعه ياء الفاعله او ياء المخاطبه الفاعله وهذه العلامه تدخل على الفعلين المضارع والامر ايه المفضله الفعيله ده تقفل على التحليل المضارع المضارع مثلا اقول مثلا انت تكرمين الطيفه تكرمين تكرمي يا هذه يا المخاطبه وتعرف ساع تكرمين هذه يا الثالث تعكرمين على فكره فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون لانه فعل من الخمسه نتكلم عنها بعد ذلك ان شاء الله ويا المخاطبه هذه ضمير مبني في محل رفع فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل دخلت هنا على الفعل المضارع تكرمين تجتهدين تصلين تستغفرين كل هذا الافعال مضارع ودخل على الفعل الأمر من هذه الافعال اقول لها اكرمي اجتهدي استغفري ربك اذاهبي هذه الياء يا المقاطبه الفاعلة اذا من علامات علاقه الفريده هي ياء المقاطبه الفاعله وندخل على الفعل المضارع والامر اخر علامه معنا هي نور التنزيه السفيه او الخفيفة نوم التوكيد الثقيلة او الخفيفة وهذه علامة الاخيرة تدخل كذلك عن الفعل المضارع والماضي عن المضارع قل لا تجتادنا لا استغفرن ربي ثقيلة ولا خفيفة طويلة مشددة، طب تقول خفيفة تكذب، لا أجتعدا، لا أستطر، لا أستطر الربط فقط. أو هي علامات الفعل من التوكيل لا تدخل لا على ولا على القبور كالانسان تغفر الارض اقل ايه اجتهدن استغفرن ربك دخلت على الله ثقيله خفيفه هذه ثقيلة خفيفة اجتهدن استغفرن إذا هذه علامات وكما قلنا أنهم ليس بلاد كل جهة ان الحق علامة هذه العلمان المهم انه يقبل هذه العلامه المهم يقبل كما قلت اولا يمكن يكون معي جاهز وليس فيها اي علامه من هذه ضرب العلمان ضرب تغفر لكن هذه العلامات يقبل اي علام من هذه العلامات واضح بعد ذلك نبدا في النوع الثالث والاخير من اقسام الكلم وهو الحرف سيقول المؤلف رحمه الله لما أنهى الكلام على علامات الفعل شرع يتكلم على علامات الحرف فقال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل يعني رحمه الله أن كل كلمة تعرض عليها دليل الاسم ولا تقبل. وتعرض عليها دليل الفعل ولا تقبل فهي حرف فالحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل يقول الحريري في في ملحة الاعراب والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة اذا الحرف علامته ما لا يقبل علامه من علامات الاسم ولا علامه من علامات الفعل كلمه لم تقبل لا علامه من علامات الاسم ولا علامات الفعل فهي حرف مثلا من هل, هل تقبل اي علامه من علامات الاسم ابدا الجر لا يكون مجرورا تنوين لا يصح عن تنوه دخول ال لا تقبل ااا دخول حرف الخفض عليها هي اصلا هي حرف قطب طب لو الاسناد اليها كما قلنا لا يصح ان نسند الى حرف منادى اقول يا لا ينادى عليها علامات الفعل هل تقبل قد او السين او سوف او تاء التانيث الساكنه او الفاعل أو يا الفاعلة أو نوع التوكيل الثقيله أو الخفيفه لم تقبل أي علامة إذا كل كلمة لم تقبل علامة من علامات الإذن ولا علامة من علامات الفعل فهي ايه حرف بل الحرف هو ما ليس له علامة وجودية كما نقول بعد ذلك وإنما هي علامة عدمية لا يقبل لا العلامة بالإذن ولا علامة الفعل فإذا قال قائل أترى هنا كيف تجعلون علامة الحرف عدمية والعلامة على لا بد ان يكون أمرا وجوديا فالجواب أنه إذا كان الشيء محصورا صح أن تكون العلامة عدمية، فهنا علامة باسم كذا. وعلامة الفعل كذا والذي لا يدخل فيه علامات هذا ولا هذا صار معلوما قالوا آه اذا قلق هنا كيف نعتبرها علامة والعلامة هي أمر موجوده كما يقول كلان علمت صفة كذا وكذا وكذا لابد صفات كل موجودة فيه وعلامة الحرف هي أمر عدمي ليس فيه علامة من علامات العذر وليس علامة من علامات الفعل يقول الجواب إذا كان الأمر محصورا بين أشياء ووضعت لكل شيئين علامة يصح أن تقول العلامة الأخير ما ليس هذا ولا هذا نظيمه مثلا كما يقولون هنا حروف الجيم والحاء والخاء عندما نقطوا هذه الحروف الثلاثة وضعوا للجيم نقطة من أسفل والخاء نقطة من أعلى والحاء فالحاء فرقواها بدون نقطة أي إذن على مدوى ليس عليها نقطة لا من فوق ولا من أسفل آه إذن لأن الحروف الثلاثة متشابهة جيم والحاء والحاء تكتب من واحد فالجيم وضعوا لها علامه من تحت نقطه من تحت من وضعوا لها نقطه من اعلى اما الحاء تركوها بدون نقطه لأن الامر محصور بين ثلاثه حروف كما تقول مثلا هناك ثلاثه وتريد ان تميزه واحد بطول طويل واحد قصير والثالث ليس طويلا ولا قصيرا هلا هم ثلاثة فقط مش أكثر هم ثلاثة فقط واحد منهم طويل والثاني قصير والثالث بين هذا وهذا أمتمر... لا تريد فقط هلا مش لابد تكون سبطة كذا وكذا وكذا, وكذا. لا. منح... الأمر انحطر بين ثلاثة أشياء وضعته لواحد واحد علامة والثاني علامة والثالث ليس فيه علامة الأول ولا علامة الثاني واضح ونظير ذلك الجيم والحاء والخاء ثلاثة حروف كتابتها واحدة الجيم بالنقطه من أسفل والخاء بالنقطه من فوق والحاء ليس لها نقطة إذا وجدنا صورة صالحة للجيم والحاء والخاء لكن ليس فيها علامة هذا ولا هذا عرفنا أنها حرف الحاء اذا كل كلمة لا تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل حرف والمؤلف رحمه الله لم يمثل للحرف الذي جاء لمعنى وإن كان مطلوباً من المعلم أن يمثله ونحن نمثل له بما مضى في كلام المؤلف من فروق القفض التسعة المؤلف اللي هو مؤلف لم يضع له مثال لكن احنا وضعنا له امثله كثيره من والى وعن وفي والباء والواو والتاء والحروف التي ذكرناها قبل ذلك حروف الخط التسعه وحروف القتم الثلاثه والحروف الاربعه التي هي من علامات الفعل تاء التانيث الساكنه حرف قد حرف سيم حرف سوس حرف العلامات التي ذكرناها اما ذو ونون التوكير حرف كذلك أما ذا الفاعل ويا المخاطبه الفاعلة لا ليست حرف بل هي ضمير والضمير نوع من انواع الاسماء واضح ولكن بقي ان يقال هل ال التي هي من علامات الاسم تدخل في كلام المؤلف هنا الجواب المؤلف قال في الاول حرف جاء لمعنى و ليس لها معنى عند بعض المحام لكن قال بعض النحويين بل ال لها معنى فقد تفيد العموم وقد تفيد بيان الحقيقه او تفيد العهد فلها معنى التي هي من علامات الاسم حرف يفيد التعريف اذا هي لا معنى لان لو قلنا مثل رجل اولا نكره لما نقول الرجل رجل صار معرفه لا صار معرفه ابتدى ابتدى ثاني وان هذه لها معاني منها او بمعنى اخر الاستغراق او بمعنى اخر الشمول او الاحاطه ومنه قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا وعلامه الاستغراقيه او التي تفيد الاحاطه والشمول هذه انه يطعن حلول كل محلها على جهه الحقيقه بمعنى اننا في غير القران أنا ان نستطيع ان نقول وخلق كل انسان فريدا فصح ولاذا اذا هي هنا تدل على العموم او الاحاطه والشمول او الاستغراق الاستغراق يعني الاستغراق لجميع الافراد ومن عنها كذلك صبيح حقيقة الجسد حقيقة الجسد ومنه قلود عال وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعله من الماء أي من جنس الماء ليرى من كل الماء ولكن جعل الله جعل الله تعالى من جنس الماء كل شيء حي وكذلك كذلك نقول مثلا الرجل افضل من المراه اذا اردت ان جنس الرجل افضل من جنس المراه وليس المراد ان كل واحد من الرجال افضل من كل واحد من النساء لأن المراه اختلفت ذلك لا يختلف هذا الرجل افضل من المراه لان هذا الجنس مفضل على هذا الجنس او مثلا قلت الطائرة أسرع من القطار، أي جنس الطائره أسرع من جنس القطار، او القطار أسرع من الس جنس القطار أسرع من جنس السيارة، هنا تفيد الحقيقه للجنس، وليس الشمول أو العموم، وقد تكون للعهد، العهد يعني شيء معقول، شيء معقول. مثل مثل اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب بعت نفس الكتاب اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب يعني هو نفس الكتاب اللي اشتريته ومن هو على الله تعالى مثل كمشكات في المصباح في زجاجة يعني المصطلح المذكور ده هو في زجاجة في زجاجتي أجد أي الزجاجة المذكورة المعهودة المعلومة هذه كأنها كوكب تنتين إذا لها أنواع وكل نوع له معنى في الاستقرار اللي والشمود الإحاطة والشمول فيقول الإنسان ضعيف أي يقول كل انسان ضعيف وتفيد حقيقة الجم مثل قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أي من ذل الماء كل شيء حي وتفيد العهد العهد المذب و على أكثر نوعين عهد ذكري كما سلمنا المطباح المطباح في زجادة زجادة الناس وكمدرية وعهد ذي عاد ذي مثل جاء الأستاذ إذا كان في هناك عهد بينك وبين صاحبك في أستاذ خاص أو قدر. بل أن لها معنى كما قلنا فقد تفيد العموم وقد تفيد بيان الحقيقة وتفيد العهد فلها معنى إذا تفيد العموم كما قلنا إذا قد الإنسان ضعيفة وقد تفيد بيان الحقيقة أي بيان حقيقة الجنس مثل وجعلنا من الماء كل شيء حي وتفيد العهد الذكري أو الذهني الذكر مثل اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب اي الكتاب المذكور والذهن مثل جاء الاستاذ اذا كان بينك وبين مخاطبك مخاطرك عهد في استاذ خاص يعني منتظر استاذ معين فاول واحد ما شقق جاء الاستاذ أو جاء القاضي ونحن منتظر كلنا قاضي معين أو شيخ معين فقال جاء الشيخ الالف واللام هنا للعهد معهود يعني معلوم واضح وأبين ليس للجلس وليس للاستغراق إذن لها معنى وعلى هذا فال وطبر من الفروض لأنها حرف جاء لمعنى الراء في ربا هل هي من الحروف ام لا الجواب ليست من الحروف اصطلاحا فلذلك الراء وليست ربه الراء في هل هي من الحروف الاصطلاحيه لا هي من الحروف بالمعنى اللغوي الراء حرف من الحروف الابائيه لكن هل هي حرف بالمعنى الصباحي أنها حرف يفيد النبي أو في التعليل أو التشبيع أو لا ليست من الحرف الاصطلاحي لأن المؤلف قال حرف جاء لمعنى وربا كلها كلها لفترى فقط معناها التقليل أو التكثير ولكن مكونة من ثلاثة حروف الراء والباء المضعفة يعني ولو جزاتها وقلت الراء لم يطر لها معنى وكذلك من هل الميم منها حرف ام لا الجواب ليست حرفا لانها ليس لها معنى والنون في من كذلك ليست حرفا لأن كذلك ليس لها معنى إذن الحرف ما لا يدخل عليه علامات الاسم ولا الفعل ولكن الحرف المصطلح عليه عند النحويين هو الذي له معنى حرف هو ما جاء لمعنى ولا يظهر معناه كاملا كما قلنا إلا مع غيره لا يظهر معناه إلا مع, إيه؟ مع غيره أما الحرف اللي هو الحرف الهجائي ليس معنى الفروض الإسلاحية وقلاصة الباب أن الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ثانيا اقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى دليل هذا التقسيم التتبع والاستقراء لأن علماء النحو تتبعوا كلام العربي فلم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة ولاحظوا انكم إذا لو ذهبتم لاقراءه تراجع علماء اللغه وما لقوه من العناء والتعب في تتبع البدو الرحل لعلهم يجدون كلمه واحده من الكلمات العربيه قبل ان تتغير السن اهل المدن لان اهل المدن اختلطوا بالقوم الذين فتحت بلادهم فتغير اللسان فصارت اللغة العربية لا توجد إلا في بطون الأودية ومنابت الشجر فصار علماء اللغة يذهبون كل مذهب في البلار يفقضون اعرابيا يخبرهم بكلمة واحدة من اجل أن يثبتوها آه كما قلنا إن السبب في تاليف العلماء اللغة العربية النحو والصرفي والبلاغه وجميع الكتب العربية أو المدى العربية هو ظهور اللحن في المثال العرب المثال العربي المسان العربي بإثارة اختلاطهم بالأعالي بالأمم التي لا يتكلم بالعربية مثل الفائزية والمهمية وغير ذلك فلذلك تعب أشد التعب في سبيل أن يجدوا كانت كلمة كانوا يسافرون لها ويدربون اكباد الاجر حتى يجدون عربيه ما يضبط بالعربية القدسه لم تتغير إيه؟ لم يتغير كلامه ولا لفظته باللغة الفارسيه أو باللغات الاخرى واذا جاء هنا المؤلف وذكر قصه قال اما الحجاج بن يوسف الثقفي من ثقيف من الطائف وكان رجلا حريصا على اللغة العربية ننظر يعني قال يعني الظارب أشد الظلم عنها كان حريصا على اللغة العربية وأنه هو الذي قام بكشكيل القرآن وكذا وهو الذي اعرب القرآن يعني هو الذي كتب الشكلة شكل الضمة الفتحة الفترة وكذا فكلم عنده اعرابي بكلمة فعله. كلمة على وزن فعله فقال له الحجاج هذه الكلمة ليست موجودة في اللغة العربية يعني الحجاج أول مرة يسمع أن هناك كلمة في اللغة العربية على وزن فعله الأوزان كثيرة فيه الأوزان فعلة وفي فعل أقول جالس جلسة وفي فعلة أقول جالس جلسة وفي افعال اكرمته اكرام وامثله كثيره انما الفعل الذي حددت بنوسف لم من لم يسمع قبل ذلك كلمة على هذا الوزن على وزن الفعل ابدا فقال للاعرابي هذه الكلمه ليست موجوده في اللغة فقال الاعرابي بل موجوده فقال له حداد إذا هفأت بشاهد من العرب الأفحاق الأفحاق العرب الخلط يعني العرب اللي هم لم يقترف لسانهم باللغة العجمية وإذا فتأضرقهم يعني روح شوف واحد من البات وكده يخذينا كلمة على على هذا الوزن وإلا إذا ما دفش بيه استفنى وجود. فذهب الرجل فهم واحد من العرب كل فذهب الرجل يبحث ويطلب في البوادي فلما كان ذات يوم وماشي كده إذا بشاعي ننشد ربما تكره النفوس من الأمر له فرجات كحل العقاب سلبت لقيت كلمة فرجة فرجة صردي الفرج يعني قال يا أخز قلِدْ وصُلعت عنْ وأخذَ وذاهَرَ وهو راجع قال هذا الحدّ جمع قال إيه وإذا بشيخ آخر ياتي يقول إن الحدّ قال والله ما فرح بموته أشد من فرح بهذا البيت يعني أنا مش فرحه وقته وطبعا مود يأخذ من ما يقتل وطبعا يطلع على نصره عن لقى قال ما فرحي بنوضي بنوضي أشدت بفرحي بنوضي الحداد أنا فرحت بهذا البيت ان أنا لقيت كلمة على هذا الوزن فرحي بهذا البيت أشدت من فرحي بموت الحداد إذن هذا على أنهم كانوا يعني يتعبون ويتحدون في أنهم يصلوا إلى كلمة على اللغة العربية الأصّة من الرجل أو من الأن البادية لم يقتصر ذلك بلسان الإعجميين. المهم بعد ذلك هذا ونقول قد انتهينا من علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات وعلامات الحرب وبعد ذلك سنبدأ في الإعراب والبناء. قلت من الدروس المهمه مهمه جدا في النحو زينطربق بين الكلمه المعربه والكلمه المبنيه مع كلمه واو المصوبه والاخرى لان البعض كثير بيختلط عليه هذا كما قلنا في كتبت مثلا وكتبت وكتبت يختلط عليه كيف يكون فاعلا عليه فتحة او عليه كسره وهكذا كل هذا سنتناوله في باب الاعراب وباب الايه الجناء ونبدأ في عرب كلمات بعد هذا مقدمة للنحو اللي هو صار اسم وفعل وحرف وعلامات كلنا هذا وجدك الله خيرا والسلام عليكم وعلا.